سهلا بالنور حل الايمان اي هجمون ضواقت بنار سنا وانهار المعاني فاضت نقا صفصفت الاماني تانا وانهار المعالي فضت نقا ما اجمل التغاني غدل المساء ما اجمل التغاني هذا فصاحب الزمان فينا اضى فصاحب الزمان الكون هلال لما تهل الامامه امامه كدر يفارقك من علي احمد امامه اهلا اهلا وهلا الدور حلا امامه نجم انتواقد من آل احمد إمام اهلا اهلا اهلا وسهل بالنور حلع إمام إمام نجم انت قادم الحسين الشاعر علي عسيري العاملي صفصفت الاماني شعت سنا وانهار المعالي فاضت نقا ما اجمل تغاني هذا مسا ما اجمل تغاني هذا فصاحب الزمان فينا اواه الكون هلال لما تهلل من علي احمد امام اهلا اهلا اهلا وسه بالنور ایمانه ایمانه نجم متوقد من علی محمد ایمانه ایمانه النور امامي امامي نجم من علی احمد امامي في ليله العقيده طاب الكلام والروح كالقصيده ترويل يا ايامكم سعيده بعد السلام سعيد هذان وليد امامي امامي هم من تمجد من آل احمد امامي اهلا اهلا وهسه اهلا بنو امامي امامي نجمون توقد من آل ايماي اهلا اهلا وش اهلا بالروح على من اه ايماي ايماي في عسكر ان صوت الاذى للعرش قد لا في عسكر صوت الاذان للعرش قد لا لا ضوء jaman wajhu al aula ta'ala lil khalqi ba'd shibhul le mosa eimam muhisa eimam بل قال محمد من آل احمد امامي امامي اهلا بالنور حل امامي امامي نجم التواف منى علي الله أهلاً, اهلا اهلا وسهلا يا ام الغرار لنرجس الهديه كانت قمار من فاطمة الذكيه ام الغرار لنرجس الهديه كانت قمار هلنا العلى نبيه باثنين عاشا ان العولا نبيا بثنا عشر خاتم الوصيه المنتظر خاتم الوصيه المنتظر شمعونه يفخر جدا كحيدر ايماني ايماني عز المخلات من علي احمدي مامي اهلا اهلا وسهلا منوري لا ايماني نجم توقد من علي ايمان اهلن اهلا اهلا واهلا من نوري لا ايمان ايمان نجم متوق حلم السماء تحقق في بؤبؤي موسى الكلم يصعب hatman لدي حلم as تحقق في fi bu'd ai musal kalimu yas'a من ladai qatr an nada tarqraf فكونونا لي رزق صلا على فكونونا لي رزق صلا على عمل خيرا وجودا دائم امامل للشلم من علي احمد امام اهلا اهلا اهلا, أهلا هلا بالنوري حلا إيمان إيمان نجمك ما شاء يتلو الدعاء يا الله قلبي مع اليتامى يتلو الدعاء في سهلة اقاما يبدي الرجاء لجمكران قام يرجو اللقاء لجمكران يا رجل لقاء او يقصد المقام في بلا او يقصد المقام فيكر بلا سر دا مو قلبي يلقاك قرب اي سرج ابو قلبي يلقاك قرب امام يا كيف ابعد من علي احمد امام اهلا اهلا اهلا احبل نور حلم امام نجم نجم نجم اهلا اهلا واه بالنور إمامي نجم توقف من ال أح... قلبي مع اليتامى يتلو الدعاء في سهلة اقامه يبدي الرجاء لجمكران قام يرجو اللقاء لجمكران قام يرجو اللقاء او يقصد المقام في كرب او يقصد المقام فيك اشرد قلبي يلقاك قربي شرد ابو قلبي قلبي يلقاك قربي امامي, إمامي اي كيف ابعد من علي احمد امامي Allah Allah ahlan wa sahlan binawri la iman eiman najmanta wa درس لكل صابر بالانتظاري من نرجس القياصر ذات الوقاري راحت بقيدي اسر تطويل قفاري كي تحرز المفاخر بابنيل فخاري ابن الفخر يا نور عيني يا ابن الحسين يا نور عيني يا ابن الحسين ماني ماني خذ من علي احمد امامي اهلا اهلا, أهلاً, أهلاً